بسم الله الرحمن الرحيم القتور وكتاب المستور بيردي منشور والبيت المعمر والسقف المرهوم والبحر المسجور نعذب رضي الله ما لب من دافع يوم تمر السماء مراعا وتسير الجبال شيرا يوم يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضين يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون ماذا شحر هذا أم أنتم لا ترسرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجلون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاتجين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا منيئا بما كنتم تعملون متقنين على سرور مصروفة تزوجناهم بحور حين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان حقنا بهم الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما فألتناهم من حملهم شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحين ما يشتهون يتنازلون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثير ويطوف عليهم ظن أنهم كأنهم لؤمن المثلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وعنوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وعطانا على هذا إنا كلنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم تذكر فما أنت بنعمة رفتك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر أن به ريب العين قل ترتصوا فإني معكم من المتربصين أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَارُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا بل يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ذِي كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أم عندهم قزاء رفت أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تشألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يخطبون أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَفِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْ كِسْتَاً مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مِنْ مَرْكُونَ فَذَرْهُمْ حَتَّى عِلَاكُوا هُوَ الَّذِي بِهِ يُصْعَكُونَ يوم لا يغني عنهم صيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلم اصدر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تكون ومن الليل فسبحوا إجبارا